وَمَا أَن زَلنا علىى قَوْمين بَعْد مِن, من جُدٍِ مِنَ السَّماءِ وَمَا كُّا وَمَا كُ مُنزِلين وَمَا أَن زَلنا على قَوْمين بعدَعْد مِنْ, من جُدٍ مِنَ السَّماءِ وما كنا وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ وَمَا أَنزَلنا على قَوْمٍ مِّن بَعْدِهِمْ جُندًا مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ لَنَا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِن كُلُّ لَنَا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِن كُلُّ لَنَا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَطْلَمَىٰ مِيتَتُ أَحْيَيْنَاهَا أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَطْلَمَىٰ مِيتَتُ أَحْيَيْنَاهَا أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَطْلَمَىٰ مِيتَتُ أَحيَيْنناهاَا وَأَخْرَجَنَا مِنهَا حَدًّا فَمِنْهُ يَأكُلُون وَجَعلْنَافِيهَا جََّاتٍ مِن خِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَقْنَ فيِيهَا وَفَجَرْنَ فيِيهَا مِنَعُون وَجَعلْنَ فيِيهَا جََّاتٍ مِن خِيلِ وَأَعْنَا بِ وَفَجَقْن وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَأَجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لأكُُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَاعملِلَُأَْديه أَفَل يَشْكُرون لأكُلوا مِنْ وَمَا مِلَُأَديهِ أَفَلاَا يَشْكُرون لأكُلُ صَدحَانَ الذي خَلَقَ الأزْواجَ كُهَا مَِّ تُ بِت الْ الأرضُ وَمِنْ أَفُسِهِم وَمِنْ أَفُسِهِم وَمِنَّا لا يَعمُون وَضبحَانَ ال الذي خَلَق الأأَزْواجَ كُلهاَا مَِّ تُ بِت الْ الأرْضُ وَمنِنْ وَمِنْ أَفُسِهِم وَمِنَّا لا يَعْلَمُ صُببحانَ ال الذي خَلَقَ الأزْواجَ كُلهَا مَِّ تُ بِت الأرْضُ وَمِنْ أَفُسِهِ وَمِنْ أَفُسِهِم وَمِنَّا لَا يَعلممُون وَآيَةُ لَهُُ الَّلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَرقَ إِذَاهُم مُظْلمون وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُضْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذلك تقدير والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها تقدير العزيز العليم وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا مَنَازِلَهُ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا مَنَازِلَهُ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا مَنَازِلَهُ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسِ ينبغي لها أن تدرك القمر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 وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَآيَةٌ وَخَنَقْنَا لَهُمْ من مِثْلَهُ مَا يَرْكَبُونَ وَخَنَقْنَا لَهُمْ مِثْلَهُ مَا يَرْكَبُونَ وَخَنَقْنَا لَهُمْ مِثْلَهُ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْنُ غِْقَهُم فَلاَا صَر خَلَهُم وَلهُم ي قَدُون وَإَِّ شَأْنُ غِْقَهُم فَلاَا صَرن خَلَهُم وَلهُم ي قَدُون وَإَِّ شَأْنُ غِْقَهُم فَلاَا صَر خَلَهُم وَلهُم ي قَدُون إِللاا رَحْمَةً مِا وَمَتَعًَا إلَ حين إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حين إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بين وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 وَيَقولُ نَمَتَ هذا العْج إِ كُ تُم صَادِقين وَيقولُ نَمَتَ هذاووعْجُ إِ كُْ تُم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم, تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تَخُذُهُمْ وَهُمْ يَقْسِمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنۡسِلُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنۡسِلُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِنُونَ قَالُوا يَا مَن مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْطَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانَ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 فإذًا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم فإذا هم جميع لدينا محضرون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ولا تجزون إلا ما كنتم انتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ولا تجزون الا ما كنتم تعملون فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلالنا لن ارائك متكئون هم وازواجهم في ظلالنا لن ارائك متكئون في ظلالنا لن أرى آيك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام سلام قولا من الرب الرحيم سلام قولا من الرب الرحيم سلام قولا من الرب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمين وامتاز لهما ايها المجرمون وامتاز لهما ايها المجرمون الم اهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين أَلَمْ أَأْهْدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 وأن هذا صراط مستقيم وأن هذا صراط مستقيم وأن هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تحقلون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَحْقِلُونَ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِدِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَحْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّم هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم هذه جهنم التي هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اسلوها اليوم بما كفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فانا يبصرون وَلَنَ شَاء أُلَ قمَسْن على أَيُنِهِ فَسْتَبَ قُترا فَْتبَقُ الصاقَةَ أَنَّ يُبصِرون وَلَ شَاء أُلَ قمَسن على أَعْيُونِهِ فَْتبَُ الصرا فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَإِنَّ مَا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتطَاعُوا فَمَا اسْتَقَاعُوا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا فَنَسْتَطَاعُهُمْ ضَيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ على عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا فَلَسْتَطَاعُ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَنِ ابْنُهُ نَنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَنْ عَنِ ابْنُهُ نَنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن نَّعَمْ ذَهُنُنَا لَكِسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَأَمَّا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مبين قُرْآنٌ مُّبِينٌ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ وَمَا وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى لِنُذِرَ مَن كَانَ حَيًّا لِنُذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ لِنُذِرَ مَن كَانَ حَيًّا لِنُذِرَ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 أَلَم يَرو أَننا خَلَقنَا لَهُم مِماا عَمِلَ أَدينينَا أَنعََ فَهُم فَهُمْ لَهَا مَا لِكُون أَولَم يرَو أَنَّا خَلَقنَ لَهُم مَِّا عَمِلَ أَدينينَ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ آالِهَةً لعََّهُمْ يصَرون وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ آالِهَةً لعََّهُمْ يصَرُون وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ آالِهَةً لعََّهُمْ ي لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فلا يحزنك قولهم إِا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة ان خلقناه مِنْ نطفه فاذا هو خصيم مبين اولم يرى الانسان اننا خلقناه من نطفه ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين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 قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ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 وَْيحهَ الذي أَن شَأَهَا أَوَّلَ مَرَّ وَهُوَ بِكُل خَلقٍ عَ هلَّذ جَعللَلَكُم مِنَ الشَّجَِ الأخْبلَ آارَ فَإِذاَا أَنتُمْ فَإذاَا أَنْ تُمه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم, فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ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 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول, أن يقول له كنت يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول اي يقول له كن فيكون فسبحنا الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحنا الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون فسبحنا الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحنا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالزَّاجِرَاتِ التاليات ذكرا فتاليات ذكرا فتاليات ذكرا إ إهكم ل واحددا إن إهكم ل واحدد إن إهكم ل واحدد واحد رب السماواتِ والأرض وما بينهُما ورب المشارق ر السماواتِ والأرض وما بينهُما وربّ المشارق رب سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ إِنَّا وَحفْظًا مِن كلُِ شيءَطانٍ مارِدَ وَحفْرًا مِن كلُّ شَيطانٍ مارِدَ وَحفْظًا مِنْ كلُِ شَيطانٍ مارِدَ لا يَسَّن مونَ إلَ الملاءِ الألى وَيقَذَفونَ مِنْ كلُجانَبَ لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب إِلَّا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ إِلَّا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طين لازب فَاسْتَفْتِهِنَّ أَهُمَّ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ فَاسْتَفْتِهِنَّ أَهُمَّ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ بلْجِةَ وَ يَيسْخرون ببلجِةَ وَ يَسْخرون وَإذا ذُكرُ لا يذكرون وَإذا ذُكروا لا يذكرون وَإذا ذُكرِوا لا يذكُرون وَإذا رأو وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ أَعْدَاءُنَا الْأَوَّلُونَ أو أعداؤنا الأولون أو أعداؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون قل نعم فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يَا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون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 مِن دُونِ اللَّهِ يَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما لا تناصرون ما لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون فَالْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قُلْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سلطان بل كنتم قوما طاغين وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فحق علينا قول ربنا اننا لذائقون فحق علينا قول ربنا اننا لذائقون فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ نَغْوٍ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ نَغْوٍ فأغويناكم إنا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون فانهم يومئذ في العذاب مشتركون فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله إلا الله يستكبرون انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون وَيَقُولُونَ أَنَّ لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ وَيَقُولُونَ أَنَّ لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ وَيَقُولُونَ أَنَّ لَتَارِكُوا بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ انكم لذائق العذاب الالم انكم لذائق العذاب الالم انكم لذائق العذاب الالم وما تجزون الا ما كنتم تعملون وما تجزون الا ما كنتم تعملون وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين أداك لهم رزق معلوم أداك لهم رزق معلوم أدا إِكَلَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهَةٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فَوَاكِهَةٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فَوَاكِهَةٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ في جنات نعيم في جنات نعيم في جنات نعيم على سرر متقابلين على سرر متقابلين على سرر متقابلين, على سرر متقابلين يطاف عليه بكاس معين يطاف عليه بكاس معين يطاف عليه بكاس معين بيضه لذة للشاربين بيضه دَيْقًا لَذَّةً للشَّارِبِ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هَمٌّ عَنْهَا يَنْزَفُونَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هَمٌّ وعندهم قاصرات الطرف وعندهم قاصرات الطرف وعندهم قاصرات الطرف كانهن بيض مكنون كأنهم بيض مكنون كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قِرِينٌ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كُنْتُ لَقَرِينٍ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إذاَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ قَالَ أَلَ هَلْ أَنْتُمُ الْمُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُمْ في سَوَاءِ الْجَحِيمِ تطَّنأَفَآهُ فيِي سَو إجَحيين قلََ اللهَِّ إ كتَّلَ تُبين قلََ اللهَِّ إ كتَّلَ قَالَ الله إِنَّكِ التَّلَهُ الضِّي وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُم مِّنَ الْمُحْضَرِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُم مِّنَ الْمُحْضَرِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُم مِّنَ الْمُحْضَرِينَ أفَمَا نَحْنُ بميت أفَمَا نَحنُ بِمَيتِ إلاا موتَتَنَ الأُول وَما نَحْنُ بمُعَدذبِين إلاا موتَةَ الأُول وَما نَحنُ بمُعَذبِين إلا موتَتَن الأُول وَما نَحْن بمُدذبِين إلا هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليأمل العاملون لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الذَّقْوِ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الذَّقْوِ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الذَّقْوِ إِنَّ جعلناها فتنة للظالمين إن جعلناها فتنة للظالمين إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجره تخرج في اصل الجحيم انها شجره تخرج في اصل الجحيم انها شجره تخرج في اصل الجحيم. طلعها كانه رؤوس الشياطين طلعوها كأنه رؤوس الشياطين طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا آكلون منها فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم لا منها فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون فانهم لا اكلون منها فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها الاشوبا من حميم ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا الْأَشْوَبَ مِن حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا الْأَشْوَبَ مِن حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَطْعَمَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ثُمَّ إِنَّ مَطْعَمَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ثُمَّ إِنَّ مَقْضَاهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فهم الفؤا باهم ضانل فهم على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون وَلا قََب لا قهُ أَكسَر الأوْوله وَلا قََب لا قلَهم وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ۖ اُنْظُرْ كيف كان عاقبة انظر كيف كان عاقبة المنذرين انظر كيف كان عاقبة المنذرين الا عباد الله المخلصين الا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعمل مجيبون ولقد نادانا نوح فلنعمل مجيبون ولقد نادانا نوح وَجيناهُ أَهلَهُ مِ الكقِ العظين وََجيناَاهُ أَهلَهُ مِ الكَبِ العظيم وََجيناَاهُ أَهلَهُ مِ الكَب العظين وَوجعَناادُُطبريتَهُهُ مُباقين وَوجعَناادُ طبريتَهُهُُ الباقين وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ سلام على نوح في العالم سلام على في العالم ان كذلك نجز المحسنين ان كذلك نجز المحسنين ان كذلك انه من عبادنا المؤمنين انه من عبادنا المؤمنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين, ثم أغرقنا الآخرين. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ اذْكُرْ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اذْكُرْ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اذْكُرْ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ َأَفِكًا دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ َأَفِكًا دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ اِفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَا نظرا نظره في النجوم فنظر نظره في النجوم في النجوم فقال انسق فقال انسق فقال انسق ب وال عن مدبرين فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ طَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ طَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ طَرَغَ إِلَى ما لكم لا تنطقون ما لا تنطقون ما لا تنطقون فرق عليهم ضربا باليمين فرق عليهم ضربا باليمين فرق عليهم ضربا باليمين فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزَفُّون فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزَفُّون فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزَفُّون قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ قَالَ مَا تَنْحِتُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ الله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون اعنوا بنوا له بنيانا فالبوه في الجحيم ن بنُ لَهُ بُنْيًا سَأَقُوه في الجحييلأَنُ بَنُلَهُ بُنْيانًا فَأَقُوه في الجحييل فَأَرادُ ب كَيدًا فَجَعَناهُ الأسفَلين فَأَرادُ ب كَيدًا فَجَعَناهُ الأسفَلين سأراد به كيدًا فجعلناهم الأسفلين وقال إن من ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إن من ذاهب إلى ربي سيهدين وقال ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم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 فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ وناديناه ان يا ابراهيم وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَنَاءُ الْمُبِينُ هذا لهو البلاء المبين وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى سلام على ابراهيم سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين, كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين هُوَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّقْنَاهُ بِإِسْحَاقَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَشَّقْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وذا شفناه بإسحاق نبيًا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومنذ ذريتهما محسن وضالم لنفسه مبين وباركنا عليه وعلى إسحاق وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَنْ مُحْسِنٌ وَمُظْلِمٌ لِنَفْسِهِ مُضِلٌّ وَضَعَ رَكْنًا عَلَيْهِ وَعَلَى اسْتِحْقَاقٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَنْ مُحْسِنٌ وظالم لنفسه مبين وَلَقَدْمَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَلَقَدْمَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَلَقَدْمَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُما فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَنَصَرْنَاهُما فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَنَصَرْنَاهُما فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُما الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَآتَيْنَاهُما الْكِتَابَ المستبين وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا وتركنا عليهما في الاخرين وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون كذلك نجزي المحسنين ان كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلَى سَلَامِنَ الْمُقْسِلِينَ وَإِنَّ إِلَى سَلَامِنَ الْمُقْسِلِينَ وَإِنَّ إِلَى سَلَامِنَ الْمُقْسِلِينَ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ ألا تتقون اذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ اذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله رَبكُم ورب آبائكُم الأوَّلِينَ الله رَبكُم ورب آبائكُم الأوَّلِينَ الله رَبكُم ورب آبائكُم الأوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ فكذبوه فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وتركنا عليه في الاخرين وتركنا عليه في الاخرين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين سلام على الياسين ان كذالك نجز المحسنين ان كذالك نجز المحسنين ان كذالك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين انه من عبادنا المؤمنين ان هُ من عباد المُؤمنين وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِذْ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ابن الجينا هو اهله اجمعين عجوزا في الغابر الا عجوزا في الغابر الا في الغابر ثم ضمنا الاخرين ثم مضنا الاخرين ثم مضنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبح وانكم لتمرون عليهم وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تعقلون وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يونس لمن المرسلين إذ ابقا الى الفلك المشحون اذ ابقا الى الفلك المشحون اذ ابقا الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحض فساهم فاساهم فكان من المدحض فالتقمه الحوت وهو مليل فالتقمه الحوت وهو مليل فالتقمه الحوت وهو مليل فلولا انه كان من المسبح فلولا انه كان من المسبحين فلولا انه كان من المسبحين فلولا انه كان من المسبحين فلولا انه كان من المسبحين فَأَلَمُلَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ واوصلناه الى 100 الف او يزيد واوصلناه الى 100 الف او يزيد فآمنوا فمتعناهم الى حين فآمنوا فمتعناهم الى حين فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتَاهُمْ أَلْيَرْبُكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ فَاسْتَفْتَاهُمْ أَلْيَرْبُكَ الْبَنَاتُ أَمْ خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون ام خلقنا الملائكه شاهدون أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ ولد الله وانهم لكاذبون ولد الله وانهم لكاذبون ولد الله وانهم لكاذبون اصطف البنات على البنين اصطف البنات على البنين اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف أفلا تذكرون افلا تذكرون أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ أَمْلَكُم سُلْطَانٌ مُبِينٌ أَمْلَكُم سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ سِتْرًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ سبحان الله, سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين الا عباد الله المخلصين الا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتن ما أنتم عليه بفاتن إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وَمَا مَِّا إِلَّا لَ مَقامامُم مَعْلُ وَماَا مِا إِلَّا لَهُ مَقامامُم مَعْلُ وَإِا لَ نَحنُ صَّفُون وَإَِّا لَ نحن الصافون واننا نحن المسبحون واننا نحن المسبحون واننا نحن المسبحون وان كانوا ليقولوا يَقُولُونَ وَإِن كَانُوا لو لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَوْ أَنَّ اَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ فَسَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ لهم انهم لهم النصر انهم لهم النصر انهم لهم النصر وان جن دنا لهم الغالبون وان جن دنا لهم الغالبون وان جندنا لهم الغالبون فاتول عنهم حتى حين فاتول عنهم حتى حين فاتول عنهم حتى حين وابصطهم فسوف يبصرون وَأَبَصِتهُ فَسَ فَ يُبَصِرون وَأَبَصِتهُ فَس فَ يبَصِرون أَفَ أَفَ بعذاَ بِنَا يَستاجِلون أَفَ بعَذاَابِنَا يَسْتاجِون فَإِذاَا نَزَل بِ سَاحَتِهِم نَزَلَ بِ سَاحَتِهِم فَسَ أَصَداحُل إِذَا نَزَلَ بِ سَاحَتِهِم فَسَأَصَضاحُمُذَرين وَتَوََّ عَنْهُم حََّ حين وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّ حين وَتَوََّ عَنْهُم حََّ حين, حين وَأَبَصِتْ فَسَوفَ يُبَصِر بأَبَصِط فَسوفَ يُبصِون بأَبَصِطْ فسوفَ يُبصِرون سُبحَانَ رَبِّكَ رَبّإِذَّةِ عََّا يَصفون سُبحانَ رَبِّكَ رب العزة عَمَّا يَصفون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 والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صا وَالْقُرْآنِ ذِكْرٌ صَائِدٌ وَالْقُرْآنِ ذِكْرٌ صَائِدٌ وَالْقُرْآنِ ذِكْرٌ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عزة وشقاق بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِيْنُ مُنَاصٍ وَأَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ وَأَجِبُوا أَن جَاء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 أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا, إن هذا لشيء يراد وَ قَلَمَلَؤ مِنْهُم أَنِْش وَصْبِروا على آالِهَتِكُمْ إ هذا إِ هذاَا لَ شَيْئورادد وَطَلَمَلَأُ مِنْهُم أَنِمْش وَصبِرُوا على آالِهَتِكُمْ إ هذا إِ هذا لَ شَيْئورَادد ما سمعنا بهذا في المله الآخرة إن هذا الا ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل هم في شك ذكر بل لم ما عذاب أُنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل في شك ذكر بل لما يذوقون عذاب انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل في شك ذكر بل لما يذوقون عذاب ام من عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْمَاءِ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 جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وقوم لوط وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ أَحْزَابٌ وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ أَحْزَابٌ إِن كل إلا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينذر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق وما ينذر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينذر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَامَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَامَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب يَصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ يَصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا إنا سفرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إنا نَسَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا قالوا إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ادخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض تحكم بيننا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 تحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 90 نعجه ولي نعجه واحده ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب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 وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم لَا يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكعا وأناب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم لا يَدْخُلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض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 يَأْتَمُ وَإِنَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ يَا تَعَالَى إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ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 وَمَا خلَقَُ السَّماء أَوَ الأَّّ وَمَا بَيْنَهُماَا بَعْطِلَ ذَلِكَ ظَنَّّينَ كَفرَوا فَويل للَِّذينَ كَفرَوا مِ النَّ وَماَا خلَقونَ السَّم أَوَ الأبضَّ وَمَا, وما بَيْنَهُماَا بَعْطِلَ ذَلِكَ ظَنُّ الذيذينَ كَفَروا فَوْل للَّذينَ كَفَروا مِن النَّ وَماَا خَلَقن السَّم أَوَ الأرضَ وَمَا, وما بَيْنَهُماَا بَعْطِلَ ذَلِكَ ظَنُّ الذيذين كَفرَوا فَوْل للَّذينَ كَفَروا مِن الن ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار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 ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته, ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اوام اذ عرض عليه بالعشيات صافنات الجياد اذ عرض عليه بالعشيات صافنات الجياد اذ عرض عليه بالعشيات صافنات الجياد فقال اني احذبت حبا الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارثت بالحجاب فقال اني احذبت حبا الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارثت بالحجاب فقال ان من احببت حبا الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارث بالحجاب ردوها علي فتطفق مسحا بالسوق والاعناق رُدُّوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق رُدُّوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتن الناس نيما و القينا عليكم صيا جسدا ثم انب وَلا قَدفَةً الناس سُلَمَانَ وَأَقَن على قُهِ جَسَدًا صَُّ أنااب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعده إنك أنت الوهاب فسَخرناَا لَّحَتَجر بأَمْرهِ رُخَا أَ حَيثُ أصَام فَسَخنَا وَسَخخَرْننا لَهُ الرّحَ تَجرِي بِأَمرِهِخَ أَن حَييتُ صَ وَالشَّطينَ كلُ بَ إِن وَغَوواصف وَالشَّطينَ كُ بَ والالشطينَ كلُ بَّ إ وَغَواص وَآخرينَ مُقرين في الأصد وَآخرين مقرنين في الأسد وَآخرين مقرنينَ فيأَصد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب وان لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مَآبٍ وان لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مَآبٍ وان لأن له عندنا لزلفا وحسن مآب وَذَكْرُ عَبْدِنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ وَذِكْرُ عَبْدِنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ وَذِكْرُ يطانون بنصب معذاب اركن برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركن برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ارْكُنْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لأولي وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضَرْبًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنَّ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إنه أواب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث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 وَكَرِّعْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ وَكَرِّعْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرٍ الدار إننا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إننا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِ الْكِفْ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِ الْكِفْ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَمَآبٍ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتُوحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتُوحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ متكئين فيها متكئين فيها يدعون فيها بثاكره كثيرة وشراب وان عندهم قاصرات الطرف اكرام وان عندهم قاصرات الطرف اكرام وَإِنَّ لَهُمْ قَاصِرَاتَ الطَّرْفِ أَثْرَاءَ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ هذا رزقنا ما له من نفع إن هذا رزقنا ما له من نفع إن هذا رزقنا ما له إن هذا لرزقنا ما له من نفان إن هذا لرزقنا ما له من نفان إن هذا لرزقنا ما وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس الميلاد جهنم يصلونها فبئس الميلاد جهنم يصلونها فبئس الميلاد هذا فليذوقوا حميم وغساقوا هذا فليذوقوا حميم وغساقوا هذا فليذوقوا حميم وغساقوا واخر من شكله أزواج وأخر من شكله أزواج وأخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صالنا هذا فوج اقتحم ماكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صالنا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فازده عذابا ضئسا في النار قالوا فزده عذابا وضعسا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا فزده عذابا وضعسا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم, كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم كنا نعدهم من الاشرار وطال ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم فخريا امزاغت عنهم الابصاض اتخذناهم فخريا امزاغت عنهم الابصاض ذالكَ ذلك لحق تخَاص وَهْلِ النَّ إ ذَالكَ لا حَبّ تَخاص وَهْلِ النَّ إ ذَالكَ والانما انا منذك وما من اله الا الله الواحد القهار والانما انا منذك وما من اله الا الله الواحد القهار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ, نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ أَن هُم مُعْرِضُونَ أَنْتُمْ ما كان لي من ألم بالملأ الأحلى إذ يختصمون ما كان لي من ألم بالملأ الأحلى إذ يختصمون ما كان لي من ألم بالملأ الأحلى إذ يختصمون يُحَائِلُ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إن يُحَائِلُ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إن إقاللَ رَبّكَ للمَد إِكَةِ إي خَالِقم بَشَرًَاطين إقاللَ رَبّكَلِمَد إذْقالَالَ رَبّكَ لِملَائكَةِ إِي خَالِقُ بَشَر مِطين فَإذاَا سَوتُهُ وَنَفَخُْ فِي مِّوحِ فَقَعوا لَ سجدين فَإذاَا سَوتُهُ وَنَفَخُْ فِي مِّوحِ فَقَعوا لَ سَجدين فَإِذاَا سَوتُهُ وَنَفَخُْ فِي وَنَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيداي استكبرت ام كنت من العالين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد كنت من العالين قال يا إبليس ما مناك أن تسجد لما خلقت بيدي اسْتَكْبَرْتَ أَن كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قلَ أنا خَيْرُ منه خلقتني مِنْ خَلَقتَنِ مِ ر وَخَلَقتَهُ مِنطين قلَ صَخج مِنهَا سَإِكَ رَج قلَ صَخرجَ مِنهَا سَإِكَ رج قلَ صَخْجَ مِنْهَا سَإِكَ رَج وَإن عليك لعنتي الى يوم الدين وان عليك لعنتي الى يوم الدين وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال رب فانذرني الى يوم يبعثون قال رب فانذرني يوم يبعثون قاللَ رَبّثَأَظِبْن إ يَوْمِ يبعثون قلَ سَإَِّ كَمِنَ الْمُ غرين قلَ سَإَِّ كَمِنَ الْمُ غرين قلَ سَإِ إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتكنا أغويناهم أجمعين قال فبعزتكنا أغويناهم أجمعين قال فبعزتكنا اغويناهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول قال فالحق والحق اقول قال فالحق والحق اقول لاملا ان جهنم منك ومن من تتبعك منهم اجمعين لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَّن تَتَّبِعْكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَّن تَتَّبِعْكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ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 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أَزيل الكِتاب مِنَ اللهَّه العزيزِ الحَكين إِ أَزَلنا إلَيكَ الكتاب بِالحَقِّ فَعبود الللهه مُخْن صَلَّهُ الددينين إِ أَزَلنا إلَكَ الكتابَ بِالحَِّ فَعبود الللهه مُخْن صََّهُ الددينين إ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 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى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 لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خَلَقَ السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل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 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَهْدُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ هَنكَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ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 قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي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 قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحابنا ام من هو قانتا انا الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا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 قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرْت لان اكون اول المسلمين وامرْت المسلمين وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل ان الله اعبد مخلصا له ديني قل ان الله اعبد مخلصا له ديني قل ان الله فاعبدوا ما شئتم من دوني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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذَلِكَ يخوص الله به عباده يا عباد فاتقون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُون لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُون والذين نجتنا بالطاغوت ان اعبدوها وانا اب الى الله وانا اب الى الله لهم البشرا فبشر عباد والذي نجتنا بالطاغوت ان اعبدوها وانا اب الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى, وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد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 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْنَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولائك الذين هداهم الله وأولائك هم أولو الألباب أفن حق عليه كلمة العذاب أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار حق عليه كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من افنا حق علي كلمه العذاب افنا حق علي كلمه العذاب اف انت تنقذ من فينا كُلَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِنْ تَحْتِهَا نَبِيًّا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ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 فَسَنَكَهُ يَنَابِعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهِيجُ فَتَرَاهُ أَصْفَرَّ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه, فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا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 ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور, فهو على نور من ربه وويل للقاسيه في ظلوبهم ذكر الله اولائك في ضلال مبين افمن شرح الله صدرا للإسلام فهو علان نور فهو علان نور من ربه ويل للقاسيه قلوبهم ذكر الله في ضلال مبين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله أولائك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث أحسن الحديث كتاب متشابه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 ومن يضلل الله فباله من هاد الله نزل أحسن الحديث أحسن الحديث كتابا متشابها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 وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة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 كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم, لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن لعلهم يتذكرون قرآناً عربياً غير ذيع وجل لعلهم يتقون قرآناً عربياً غير ذيع وجل لعلهم يتقون قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي وَجَلٍ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا هل هَلْ يَسْتَوِيَانِ مثلاً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 الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَحْلَمُونَ إِنَّ كَمِيتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ إِنَّ كَمِيتٌ كميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم كم يوم القيامه ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ثم انكم يوم